السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على في خلق الله أجمعي نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أحبة الفضلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سعي من سعى وفي خطى من خطأ وأن يجعلها قائدة لنا إلى جنة المأوى وأن يقبل من المتكلم والسامع وأن يجعلنا جميعا في هداه وأعمالنا في هداه ونجعل أعمالنا جميعا في رضاه أحبة الفضلاء أبدأ باسم الله مستعين راض به مدبرا معين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره من ساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى يقول ربي جل جلاله مخبرا عن أول خطوة للضياع، ليس الضياع في الآخرة فقط، وليس الضياع تحت الأرض فقط، وليس الضياع فوق الأرض فقط، إذا أردت أن تخسر كل شيء، وأو الله إني أعني بها نفسي قبل من يسمعني، إذا أردت أن تخسر كل شيء راحتك، سعادتك حينما أتكلم عن السعادة. نحن لا نقصد الأشياء المؤثرات الخارجية اللي اضحكني دقيقتين وبعدها أزعل سنة ما ذو الأشياء اللي اضحكني لحظات ولا ساعات بعدها إذا فقدتها أكون في اكتئاب لا يعلمها إلا الله نحن نتكلم عن السعادة التي ذكرها الله في كتابه التي نتكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام الذي تكلم عنها من جربها حينما قالوا أنها تخرج وتطلع من داخل ما تحتاج مؤثر ما يحتاج تلفزيون ولا برنامج معين ولا فيلم معين ولا بلدوث معين ولا مقطع معين عشان اضحك تضحك حتى لحظة من قلب قال الله عز وجل حاكي عن فقدان كل السعادة وكل القضايا والرضا وحتى احتمال في ناس ما عندها اي طاقة للاحتمال أي مصيبة تكثره تلقاله ويكلمة واحد أو يحدى واحد تلقى ينافق ويزاعق لأنها أصلا حزين هو أصلا ما يبغى له شيء يعني هو يا زيني يفتز متخلق لا لو تقول له أي خبر ولا تقول له كلمة زعل وقام وكسر الدنيا وراح هذه من السعادة يا جماعي إذا أردت أن تجرب هذه الحياة ما عليك إلا أن تنظر لكتاب الله سبحانه وتعالى على أنه كتاب لخراءة فقط على أن علاقتك فيه أن هذا قرآن وهذا كتاب عظيم وهذا كلام رب العالمين ولكن بس ما أسوي إلي فيه يقول الله عز وجل ومن يعشو كلمة ثقيلة ومن يعشو عن معنى ومن يعش عن ذكر يعني يعرف كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويطالع اللي يبغى يعلم ولا يغتب بعضكم بعضا ويقول اللي يبغى يسمع ولا تقرب الزنا ما قال لا تذنون يقول ولا تقرب الزنا وما عنده أي مشكلة قال الله عز وجل ومعيش عن ذكر الرحمن شو اللي يصير ترى كل الأشياء اللي تكون هذه صاحبها مو بحاس وهذا برضو نظير خطر علي وعلي أن ممكن يكون عندي كل هالمشاكل ولا نبحاس وبيقول لك الله عز في آخر الآية أن ممكن أنت وهي فيك ما تدري وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا 24 ساعة معا. شيطان متخصص يحب هؤلاء لا يكرههم بس يخدعهم يحب لهم أنهم تقلب وجوههم في النار عاذ الله وجهه وجوهكم والوالدين ومن أحببناه فيه ومن أحبناه فيه. من نار الدنيا ونار الآخرة قال سبحانه يحب هؤلاء اللي يأخذ القرآن بس يقرأ ما عنده سداي يطبق قال نقيض له شيطانا فهو له قرين أربع وجدين ساعة ما. يقول له كل شيء خطأ كل شيء يكلفه أكبر ثمن ممكن الشيطان يقول أسوه يمكن الثمن هذا متأخر شوي بس في ثمن ومياش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين شي سوون طيب الشياطين اللي بيجي معي أربعين ساعة شو وإنهم أي شياطين لا يصدونهم عن السبيل اي شيء باعد عن رب العالمين يقول لها تقدم الله يقول لها يغض من الصالح يقول لها طالع لا يغتب بعضكم بعض يقول لها باستكلم يا رجال ما عندك ما لا تفتح هذا البلتوث مرة ثانية لا امسحه لا المهم لا تعرف لا تكلف نفسك ما لا تطيق وتعرف فلان على خوية خويتك وتدفع ثمن خويتك وثمن خويتها وتدفع ثمن كل موعد وكل كلمة وكل حرف يكلم خويك ويوم القيامة تتبرأ من أمك إذا عندك حسنات تعطيها حد عطيها عطهمك قال وإنهم لا يصدونهم عن السبيل آخر الآية هي أرقى الكلمة فيها. ويحسبون كل هالضياع والبلاوة اللي حاصلة فيه وهالشيطان المقيد له وهم مو بحاس ويحسبون انهم موتدون تسأل يقول ما عندي مشكلة عمر ما جاء قام في الليل وكعة واحدة يصليها واحدة بس وهو ساجد قال يا رب فعلت اليوم وفعلت كل هذا بنعمك سبحانك وبفضلك وبنظرك عليه وكل الكلام اللي قلته لولا لا الأنفاس اللي أعطتنيها ما تكلمت لولا اليد اللي أعطتنيها وغيري, وغيري مشلول ما عمره تحرك كان ما عاكس بهالجوان لو يا ربي هالرجين ما حردتها لي وغيري معاق ما يقدر يحمل نفسه للحمام لما عصيتك اللهم يا رب اغفر لي وإن أحيتني فألحقني يا ربي مع الصالحين وإن أخذت روحي يا ربي فارحمها وأنت أرحم الراحمين ما الأوقات هذه ليه موجودة في قواميثنا يا جماعة إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى لأجل هذا سأحكي لك موقف رأيته لسبوع هذا طفل أمامي بل في بيت الوالد الوالدة أسأل الله يرزقنا وإياكم برهما أحياء وأموال طفل ذو خمس سنين أعطاه والدة خمسين ريال والله يا جماعة قدام أعطاه إياه جاء عم الطفل هذا وقال له تعال فلان تعال لست ولد صغير تعال تبغى الثلاثة ريال هذه طلع على ثلاثة ريال, ريال. ثلاثة أوراك قال تبغاها وتعطيني اللي معك الطفل فرحان قال خذ وأخذ الثلاثة ريال الأبو يحاول يقنع ولده يا فلان هذه خمسين وقاعد يشرح له والطفل رافض يقتنع تن الثلاث هذه قطع هي أحسن من ذيك وجالت يحاول يبرر ترى هذه ثلاث قطع المهم والنقاش زايد قال واحد يا غبي هذه خمسين وهذا ثلاثة بس العم يقول للطفل كيف تبغى تعطيك ياها هات هات قال الولد لا فرحان بالثلاثة يعني. قلت لا تقول الله غبي احنا اغبى منه احنا خسر 47 ريال احنا في ناس مننا خسر الجنة خسر رضا رب العالمين ناس خسر رضا رب العالمين وما احد قال الله يا اخي وتلقى من يأتي كلمة ناصح تلقى يحترق من داخل وهذا ما احد ليه عشان كده يا جماعة القرآن آخر اهتمامات أكثرنا لأن ما عرفنا قدر مثل ما هذا الطفل ما عرف قدر الخمسين قال الله عز وجل بل أكثرهم أكثرهم والله ليس هناك أي مانع أن أكون أنا وأنت حديبي الغالي من هؤلاء الذين ذكر الله أكثرهم بل أكثرهم لا يعلمون الحق النتيجة فهم معرضون يا أخوة اللي خلّاه أصلا ما يتمتع بالقرآن ولا يتمتع بأي شيء لأنه معرض ما... لأنه ما يعرف ما يعرف قدر القرآن لكن يعرف قدر جريدة يروح يشتريها كل يوم ويقعد يقرأها سطر سطر ويرجع وبعد ما يخلص منها يقول للناس ترى اليوم بجريدة الفلانية فيها كذا وفيها كذا طيب عمرك سويتها مع كتاب الله عز وجل عمرك قرأت آية ثم جيت مجلس قلت يا جماعة اليوم ونقرتها الآية فيها كذا وكذا وكذا هذه الوقفات أحبة الفضلاء لابد أن نقفها مع أنفسنا في حقائق في القرآن رسمت لنا حياتنا كلها رسمت لك كيف تعيش صح إبليس يسوي معك زي ما سوى عم الطفل هذا معك يعطيك ثلاثة ريال تحص بقيمتها وأخذ منك خمسين ريال تحتاج بعدين 47 مرة تشتري ولن تبلاقي شيء لكن الطفل بيفرح أول مرة بيشتري عشان كنت يضحكني وإياك ساعتين ثلاث ثم بعدها تدفع ثمن أعظم ما تصور بعض الناس يظن أن الله سبحانه وتعالى خلقه وما يعلم عن شيء ليس باللسان باللسان كنا نعترف أحبتي أن الله ما يخفى على شيء لكن أكثرنا في تعامله وحياته تقول بالله هذا مقتنع يقينا من أعمق قلبه الآن الآن أن الله يرى والله ما ما تتوقع قال الله عز وجل أما ضرموا أمرا يقول هو يعني مخطط خطأ إنه أذكى من الناس أم أضرموا أمرا شوفوا العظيم سبحانه ش يقول فإِنَّ مُبْرِمُونَ ماذا قال بعدها أم يحسبون والله يا جماعة كلام ثقيل أم يحسبون أننا لا نسمع أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بنا ثم في وقت ورسلنا لَذَيْهِمْ يكتبون يقول ليس فقط نسمع بل نسجل عليه مع القرآن كل يدرحون هذا القضايا يقول لك تبتضحك الآن أنت لا تستطيع أن توسع صدرك بنفسك ترى القضية يا جماعة والله العظيم تقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس إن خرأت بقلب تعلم كل يوم مع كل آية إنك ما تقدر أصلا توسع صدرك بنفسك أفهمها حبيبي الغالي أكثر مو فاهم عشان كده هو يحاول يوسع صدره بنفسه الشيطان لقى هالضعيف اللي ليس له من الأمر شيء وما يملك ملكوت السماوات والأرض وليس على كل شيء قدير يبغى فيوسع صدره بنفسه أو تعال الثلاثة للاحسن من الخمسين وضحك علينا ما تقدر تنفسك زوجتك ما تقدر تضمن إيش كان تاريخها. بدأ أوض أوضح بالطريقة بس بتبسيب بإذن العزب زوجتك اللي سواء أنت زوجتها أو تزوجها زوجها أنت ما تدري إيش تاريخها وهي ما تدري إيش تاريخك أنت ما تدري عنها أي شيء أنت قدام الناس ما شاء الله طيب أمثالنا يا جماعة ستر نمشي في ستر رب العالمين. فقدام الناس أمرك طيب ما عندك أيت مشكلة ثم تجي تتزوج وأنت قاعد عاكس تكلم البنات وتظن إن ما في ما في أحد يراقبك فوق وزي ما كنت تطلع يا جماعة الله عظيم ما عرفنا عظمته أقسم بالقادة الخبيثات الخبيثين تشوفها ما شاء الله والله زي ما تسوي زي ما تسوي قال الله عز وجل سبحانه ما أعظمه قال فكلن أخذنا بذاب فالله لا يساوي بين رجل كان يراعي حرمات الله عز وجل في خلواته أو قدام الناس ويزوج ويزوجه كانت خربانه والله لا يفعلها رب العالمين مع من صدق معه والله وربي سبحانه أحكم ما نتصور قال الله عز وجل في آية هزت قلب رجل أراد الله بخيرا فهمها الله يعلم الخمسين أعظم من ريال جاءت الآية انزلت جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلمات مصيرية تغير قد تغير حياتها لليمين أو لليسار يقول الله عز وجل فيها ليس بأمانيكم كلام كبير ليس بأمانيكم مش معنى هالآية بكلامنا بلغتنا العامية يعني أن تبغى تفرح وتبغى توسع صدرك في حياتك كلها أن تقدر تضحك ساعتين لكن ما تقدر تضحك طول حياتك كلها ودك لكن يقول ليس بأمانيكم لأنه مو على كيفك الآية معناها ليس على كيفك ليس في أمانيكم ودك تعيش في هذه ودك تزوج أشرف واحدة في الدنيا ودك عيالك ما يتعبونك ودك ودك رب العالمين يجمع لي ولد. والله لا ينسى زي ما تسوي الآن أما يفتح لك فتوح، ويختصر عليك أمور كثير كنت تتعب عليها عشان واقف سويتها من زمان أوده يتعبك أكثر من راحتك أو الساعتين اللي ضحكت فيها أول ويدفعك فيها سنين قال سبحانه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأولى لنا والثانية اليهود النصارى. أجل يا ربي كيف تعاملنا؟ الواحد بيقول الكلام هذا السؤال هذا. ما دام ليس على كيف يا رب وليس بأماني وليس على ما أشتهي أبغى أفرح أفرح أبغى مستقبل زين, زين أبغى مستقبل زين زوج شريف. أطلع. لا أجل يا ربي كيف؟ نتعامل معك مستقبلنا مبني على إيش تخذتك من الآية تتعجب صواعق من السماء ليس بأمانيكم ولا أمانية للكتاب أجل كيف من يعمل سوء ما قال من يكفر ترى اللي قاعد صعب على أنفسنا المستقبل، مستقبل سهل. ما يعملون أي يجذبي. كلام ما تتمه إلا من أراد قلوب أراد الله بها خيره. جو بكر ينتفض. آية عادية أنا أقراها وتجرها حديث الغالي ونمر. مرت على بكر ما مرت هزت قلبه وجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الآية تقول ليس بأمانيكم والرجل عنده مستقبل خايف عليه وعنده أولاده بنات وأعراض خايف عليها ويعلم أنه ما يقدر يحفظها إلا يحفظ الله عز وجل فقال يا أبا بكر يا رسول الله اوكل سوء يعني كل عمل أتويه بحاسبني الله فيه من يعمل سوءا نجز به اشجاء النبي عليه الصلاة والسلام هل قاله نجي عليه صادق السلام لا يا أبو بكر أنت غير الناس أصلاً أنت وأول مبشرين بالجنة زي ما نلعب على بعضنا لا بدأ يشرح للأشياء اللي قاعد ضيق صدره ومن وين جت الأمور اللي كان يبغاها تصير وصارت عكس الولد اللي كان يتمنى أنه يطيع وصار يعصي الأمر اللي كان قدم عليه في ارتقاء المنصب وما حصل هذه الأمور ومن المرض اللي جاء أمس أوجع عمة يوم شافها تلوّق قدامه هذه من وين؟ قال يا أبا بكر أو ولت تغتم كلام كبير. يقول ما يجي يوم زعلان ما تدري ليش زعلان كل ضاحص ضيقة. نسمعها كثير يا جماعة من أموفس نجربها. قال يا أبا بكر أو ولت تغتم بكر ناظر. قال بلى يا رسول الله بدي رجع ناظي والله في أوقات. قال أو ولت تهتم قال بلا قال أو ليس شوف النبي عليه السلام أو ليس يصيبك لؤوا ما يجي أحيانا تجمع عليك كم كمشقة تقول أنا وين يروح ودي إني أموت قال يا رسول الله بلا أجدك قال النبي عليه السلام قال هذا ما ندخل في ماضيك واللحظات اللي عصيت فيها رب العالمين لا قال ذاك بعض سيئات ما تكسب خذها أعظم من كلمة محمد عليه الصلاة والسلام كلام رب العالمين يعني مو بس في حياتك انت. حتى الأشياء اللي حولك كما جاء الخبر أن الحضارة تموت في وكرها كمدا من ظلم الظالم من أهل البشر تتجطع قلبها وتموت قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر خسارات في الأسهم وعالم جاء جلطات عندنا في المستشفى عشان هالأسهم وانفلونزا الطيور وغلاء في الأسعار وشيء عجيب هذا يعطي نفوق في الإبل ظهر الفساد في البر والبحر ليه ما في شيء صار كذا بلاوي سويناها احنا نسيناها لكن اللي في فوق السماء جل جلاله ما نسي قال ظهر الفساد في البر والبحر لما بما كسبت أيدي الناس لما يا رب؟ ليذيقهم أبا ذوقه الساعة اللي ضحك فيها في معصيتي أنا ما نسيتها ليذيقهم بعهم أعظم ما في الكائة هذه وكلام الله كلها عظيم كلمة بعض تضرب في القلب شوي هذا أول اللي قاعد تصير كلها بعوض، يعني معناته اجتماع في بلاوي صعب باقي. ليه ذي قام الذي عمله؟ طيب يا رب كيف نطلع منها؟ شو آخر الآية؟ لعلهم يرجعون. لعله ينتبه أن اللي الثمن اللي بدفعه هي لو بعد سنة بيقولي عليهني قبل سنة ما سويت هذا المنكر. طيب أثنين. أحصى الله ونسو ناسي لأجل هذا أحبة الفضلاء أكثر ما يعصر قلبي أن تدخل العناية مركزة ثم تنظر إلى شاب من الشباب يعالج بالإشعاء ثم يأتيك ما يقدر يتكلم الشعاع هذا يقتل ويدمر الغدد اللي تسيل اللعاب تدريش معناها اكيد ما ادري لان ما خلاني الله وإياك او احد ابنائنا او احد افراد الاسره عندك البيت يكون ما عنده لعاب اقسم بالله ان طالعه تبكي تريد كلمة تبكي؟ يبغى يطلب منك شيء تبكي؟ إيش يعني؟ تدري إيش معنى ما لو ما عندك لعاب؟ قالين كذا. ما أقدر أتكلم. لو أتكلم تشققت الجو جوا كلها. ما أقدر آكل. الله يا جماعة ما أقدر أتنفس. إنن نفسي الله يا بس عنده كل شيء. عنده قلب شغال. عنده كيلا. عنده رئتين. عنده رجلين. عنده يدين. بس ما عنده لعاب.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 يطلع ما فيه تشققات ما في معاناة عشان نطلع الكلمة صار سهل واحد إنه يقول كلمة أستغفر رب العالمين لأجل هذا خاد الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان يقول عطيت العام ما حرمته وإذا أنعمنا على الإنسان شيء يصير أعرض عندما يحتاج يقعد على وإنه جرب وهو ويعاكس سحب الله عز وجل منه اللعاب ثم وقف الثاني كان قال ذب التلفون قال يا رب وعرف إن له رب منعم عليه مع أنه أخذ الله يا أخو إذا أعطيته أعرض وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وَإِذَا مَسَّوا الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَى ما قال بعدها قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ سوء تبغى فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا تعرف أن الألم أنا قاعد أجيب أشياء مستقدرة عندنا وأشياء نكرهها أقسم بالله العظيم أنها من أعظم النعم الألم اللي جعز فيه تدري إنه نعمة ولا لا الألم نعمة ولا نقمة اللي يقول الألم نعمة اللي خلنا يتعصر نعمة يرفع إليه يا جماعة نعمة الألم اللي يرى أنه نقمة يرفع إليه في ناس ما يرون لا نعمة ولا نقمة تخيل ما, ما عندك ألم وفي مرضى عندنا في مرض الاعصاب ما ما يحس لنا تخيل ما عندك ألم وجالس الدفا وتسولف وقربت وبديت النار تعلق في ايدك وانت ما حسيت بشيء فجاء الطالع ترك ما في للعظام أحسن كذا ولا احسن رب العالمين جعل لك خلايا مثل مباحث مستقبلات تدور في الدم 24 ساعة شغالة عشانك و24 ساعة شغالة عشانك ونعصي اللي سخرها لنا سبحانه وتعالى يا جماعة هذا الكلام يقول نعصي نعصي معنات انما نعصي هل مسكين أكثر واحد يعصي ما في أحد ما يعصي في الدنيا لكن يا جماعة إذا عصينا سهل عادي يعني يعني عادي تنام وانتق اليوم سوي كل شيء والذين إذا فعلوا فاحشا او ظلموا انفسهم تاحشة كنا نعصي او ظلموا انفسهم لكن ما ينام تهل ما ينام بسهولة حتى لا ينام ذكروا الله لو ان الله جعل لي معاقب غروح نظف نفسي والصخت قدام الناس كن صريح مع نفسك لا احد يضمن لك حتى وان كنت انا وانياك الان الان ما فينا شيء تأكد أن الله عز وجل أعظم من أن يعجز شيء في الأرض لو أرادني وأرادك في مشوارنا لو نطالعين الآن تكون الرقم التالي في الإسعاف وما تتحرك أسأل نفسي تكون صليح معه أقول له أقعد قدام الناس وأوصخ على نفسي ثم ألقاه لنظفني وش بسوي رب العالمين لو رجعها طيب هي عندك الآن تبغى تجرب يقعد خمس ساعات مع معاق تعرف ماذا معنى؟ من رب العالمين؟ تعرف أنه عندنا شيء من سوء الأدم مع رب العالمين هذا الألم تخيل أنك جالت تمشي ووطيت شوكة ثم ما في إحساس توت الثانية توت الثالث تنزف تنزف ثم جروح كلها مفتوحة يدخل الجراثيم كلها عندك ويجيك التهاب في الدم وتتوسع الشرايين عندك ولو عدموية ويحفظ الضغط عندك ثبوت ما حد درانك لو ما تحس لكن أراد الله بيوبك خيرا أول ما يجيك ألم سبحان الله ترفع يدك وتلقاه جرح بسيط تعالجه لو ما صار كان ما حسيت اللعوب موضات الجهاز كله وبروح تنزف بدل ما تنام بيتكم تنام في المستشفى. بل أعظم من هذا من عظمة الله عز وجل وفضله عليه وعليك قال ابن القيم في التبيان كلام عظيم يقول ومن فضل الله عز وجل على العبد أن ينام الموقف يصد معي وإياك كل يوم قال أن ينام ثم تأتي هامة من هوام الأرض نملة ثم تمشي على رجلة تمشي على رجلة قال ثم وهو مغمض العينين تمتد يده ثم تسير إلى مكان النملة هذه ثم تنزل بزاوية معينة وبدقة عجيبة ما تنزل قبلها ولا بعدها تنزل في نفس المكان ثم تحك ثم ترجع وراء ثانية قال أراد الله عز وجل أن لا يكدر ابن آدم ولم يحتج تجده أن يفتح عيونه ويدور وين النملة لو تجعل أنك ملك في ملوك الأرض وجعلت عشرين واحد عندك من الخدم قلت لهم كل واحد له مئة ألف أي شيء يحكني يحكوه بدون ما أقوم يدرون اللي فيك يدرون هذه نعمة نحسها كان المفروض كل شيء يحرك تقوم تناظر وين ويتكدر نومه كل شيء تقطع وما عاد جعلت نمرة ثانية أعظم من هذا أعظم من هذا عظم من هالنعمة بكثير هؤلاء المرضى اللي ما يحسن بألم ادخل على موقع واكتب أي كلمة في جوجل ولا في أي موقع عن قضية أمراض الأعصاب أو اكتب عدم الإحساس بالألم تلقنات هؤلاء اللي مقطع وما يذجع نفسه ويعضه أحد جرب راحة محل الأثنان وبنجوه أحجرب أحبتي واحد اثنين ثلاثة أربعة أقسم أنجبن. الجا قاعد تعوض وما تحس الشيء. تشوف هؤلاء الناس مقطع شفايفهم قسم بالله كذا. تشوف الأسنان وتشوف شكل مريع. ما يحس الشيء ويقطع. وهنا يقطع قال يقطع. طيب هو هذا الرجل وهذا هذه احنا إحنا منهم والله ما تدري إذا أراد الله عز وجل شيء فعله. ويكون واحد عايش 30 سنة 40 سنة 5 سنين هم يرضي الله سبحانه وتعالى يطيح هم يطيح الأعظم من هذا قضية تكون عند عنده واحد قاعد يشرب في قطعة لحم صغيرة عضلة صغيرة بين الحنجرة قصبة الهوائية وراها مباشرة فيه المليء. هذا هذه العضلة يعرف قدرها من فقدها موسنة من فقدها لحظة وحدة وهو يأكل أو يشرب العضرة هذه بس قاعدة شغالة 24 ساعة حراسة إذا جاء أي نفس تسكر مكان مكان مريء إذا جاء أي لقمة ولا أكل ولا قطرة ماء وأنت روح تسكر مكان النفس إذا أراد الله عز وجل أن يعلم قدر نفسك وقدر نفسي ما اللي يصير؟ تتسرب قطرة واحدة داخل حلقك وانت تشرب وانت تشرب وتتنفس ضاحك بالغلط قطرة لحلقك ايش اللي يصير تدري ايش اللي يصير عشانك ترى من مشاكلنا ما ندري ايش سخر لنا سبحانه وتعالى في اجسادنا اللي قال سبحانه عنها وفي انفسكم أفلا تبصرون ليش إذا شرق الإنسان ما يصير عادي هي قطرة ما خلت روح تدري تدريش اللي يصير أول ما تدخل هالقطرة تمر بس من عند الخصم الهوائية كل أجهزة الأندار اللي ما لها عيون بس رب العالمين عظيم إذا أراد أن يخلق لك ما يحميك يخلق لك وإذا أراد أن لا يحميك يخلق لك بس دخلت هالقطرة الماء خلينا نشوف إيش صير كل الخلايا والمستقبلات اللي في هالمكان مباشرة ترسل للمخ رسالة عجيبة سريعة أسرع من طرفت العين إن فيه جسم غريب دخل مفروض ما يدخل مفروض هذا المكان يجي جماع هواء الآن نشوف قطرة ماء دخلت إيش يسوي المخ؟ يرسل رسالة عاجلة جدا الى الحجاب الحاجز عن طريق العصب الحجاب الحاجز ويتمدد ينزل تحت اقصى شيء ترى كل هذه في لمحة بصر يعمل عضلات التنفس اللي بين الاضلاع تمتد ثم بعدها يعمل العضلة الصيدة هذه اللي سال مذمر انها تغلق مكان الهنجة القصبة الهوائية على الجسم الغريب بعدها الاغلاق يأمر مرة ثانية العصب اللي ضايح الإعجاب الحاجز الآن انقبض والعضلات الآن ارجعي ومع كل قوة تفتح العضلة تفتح اللسان مسكر المشكر بأقوة تعسنك كأنك تطلع روحك وانتقعه انفجار كل هذا عشان تطلع القطرة اللي ادخلت غلط وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكر، هذه بس لقطرة واحدة بقى تطلع روحه ودمعت عينه، كل هذا سخرها الله لي ولك، بعض الناس عندنا المساجفة الآن الآن ما عنده واحد من هدول، إما ما عنده تبحكم من المخ اللي قاعد يأمر، ولا ما العضلة الحجاب الحاجز عنده العصب عصب الحجاب الحاجز ما يشتغل، أما جزئيا أو كليا أو أن اللسان المزمار هذا اللي قاعد يحرس ما يتحرك تدري إيش معنى هذا كلام؟ أي واحد تشوفه ما يرجع نفسه وطالع مفتوح لأشق هنا ومحطوط له أنبوب داخل هذا الأنبوب مع بلونة تنتفخ عشان ما يدخل ولا يقطر شيء تدخل الأنبوب يدخل في الحنجرة ثم تتفخ بلونة من, من برا وتصير سكر عشان ما يدخل ما يدخل اي قطرة او سائل او اكل مع الحنجرة ثم بعدين انواع الالتهابات في الرئتين ثم بعدها تموت ومع هذا تتجمع وتنزل وجيه الالتهابات حتى فوق الانبوب حتى الانبوب يجيل الالتهابات والانبوب اللي عندك الحنجرة اصلا فيها مضادات اصلا هي فيها مضادات هل يعطانا هذه كلها ظنك أنها أعطاك إياه كلها وإن يسألني وإياك قال سبحانه وأقسم بذاته جل جلال فوربك لا لنسألنهم لنسألنهم مجمعين عما كانوا يعملون تعرف حبيب الغالي أسلم استشاري جلدية في اليابان كيف أسلم؟ أسلم من آية واحدة الآية واحدة تعنيني وتعنيك كثيرا الآن الجلد في سبع طبقات اللي يحس بالألم طبقة واحدة بس طبقة واحدة عشان كده لما تدخل أبرة في أحد تلقاه يحس شوي ثم بعدها راح الألم صح؟ الأذرة باقي في مكانها داخل بل أكثر الآن هو حس أول وخزة هذا العالم أسلم بعد ما بدا يتفحص في قضايا الجلد وكيف الإحساس وكيف الألم مستقبلات الألم في طبقة واحدة في مستقبلات ألم ومستقبلات حرق ومستقبلات درجة حرارة ومستقبلات ضغط مستقبلات سكر شغلها 24 ساعة مستشفيات الدنيا وكلها في جسمك. وفي أنفسكم وأفلا تبصرون ما استعرف قدرها إذا حرمك الله واحدا من هالملايين النعم كيف أسلم حجث النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يقول إن من وراءكم زمان صبر العامل فيه العامل في هذا الزمان ما قال الجالس قال العامل أجره كأجر خمسين منكم يكلم من يكلم الصحابة الصحابة يحسبون أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال قالوا يا رسول الله أو منهم يمكن تكسد أجر منه واحد منهم اللي يشتغل في الدين كأجر خمسين منهم هم قال لا بل منكم طيب ليش؟ وماذاك؟ احنا مقطعين عشانك خباب من أردس البخاري رضي الله عنه يكشف عذارة النبي عليه الصلاة والسلام رجاءة يقول يا رسول الله انظر جسمه متقطع الأضلاع واضحة ايش هذا كله لحديث البخاري قال من أم أنمار يا رسول الله أم أنمار ليه يشتغل عندها قال والله إنها لما راودتني على ديني ورفضت فرشت هي وأخوها الجمر ثم قيدوني ثم طرحوني على ظهري والله يا رسول الله ما أطفأه ولكن أطفأ الجمر الودك الذي يسيل من شحني يعني إن قاعدت تتعذب عنه غير, غير انت وطفت طيب ايش تبغى؟ قال ألا تدعو الله لنا؟ رد عليه النبي عليه السلام رد أقوى من هذا؟ قال إنه كان في من كان قبلكم انت تحسب إن قاعد تشتغل بلاش عشان كذا أكثر ما يرجع تحسب تشتغل بلاش هالظهر اللي تقطع بيتقلب ملايين سنين في جنة يحتضن زوجته في أول يوم أربعين سنة كما قال من خين. ما يريد شيء اللي يبغاه أصبر قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط به ما بين لحمه وعظمه يمشط الحديد ويمشطونه ما في شيء بس ليه يمشط به ما بين لحمه وعظمه ثم يؤتى من الحديد ويوضع في حفرة ثم ينشط ما كان ذلك يرده عن دينه شيئا والله ليسيرنا الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون إذا كانوا يستعجلون شتوي. الشاهدنا هذا الكلام قال أجره كأجر شوف هذا كم متحملين يقولوا مو بزيكم أجر مو زي الناس اللي معهم أجر العامل فيه كأجر الصحابي اللي مثل هذا رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ماذا قال إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون انت لقيت تنصح واحد يا الصحابي كل الصحابة يجيون ويقولون صح نعم انت غلط اللي مسوي غلط غلط وانت اللي صحة صح تصح بعدها بالزمان تنصح واحد جيكناس اللي يقولك كيف دخلك فيه وزيك تقول يا أخي لا مع الناس كل العام ضدك هذا تأخذ من أجر وهذا تأخذ منه أجر حتى يصير أجرك كأجر خمسين, خمسين صحابي قال بعدها قال القابض فيه على دينه في لف كالقابض على الجمر هذه الكلمة إعجاز الحالة ومن تأملها يعلم عظمة رب العالمين في خلق الإنسان. النبي عليه السلام قال اشترى اشترط قال القابض فيها قابض ما قال ماسكها ولا لامسها اللي يلمس واجد يقول لا والله اشتديني ما, ما امسح اللي عندي وغير اشطلي في سيارتي ولا لا والله يا حبيبي ما اقدر لا أمسين واجد اللي يلمسون لكن اشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرط هو أصلاً أصل, اصل ساعتك. قال القابض فيها على دينه. كالقابض على الجمر انصح الخبر كالقابض على الجمر ليش ما قال كماسك الجمر اللي قابض على الجمر إيش فيه يصير له أمرين الأمر الأول الطبقة اللي تحتش يصير فيها تحترك حسب علم شوي وبس قابض احترقت الأمر الثاني أن ما سمح للأكسجين يدخل الفتن فتح صورة هنا وفتح موقع هنا وتعرف على وحده هنا وبدأ يحاول ينصح وحده هناك جماعة ورطة نفسنا مع النساء فهو قابض ما سمح أصلا للأكسجين يدخل إذا أخمزت نار وما سمحت الأكسجين يدخل اشتر فيها اشتر فيها تطفى فالقضية معادة صبر ساعه الآن هذه القضايا دي كلها تعرف ما يصير عندماسك الجمر؟ كل الجسم قاعد يتفاعل حساسات العلم ترسل رسالة للمخ مباشرة وفي شيء ماسك ما أدريه ما يرسل المخ هذه الجمره طيب ما نسوي؟ يرسل المخ رسالة ثانية للعضلة المسؤولة عن هالمكان يعني مثلا ماسك الآن أنا الجمره شوف العظمة في خلق رب العالمين الآن أنا ماسك الجمره زين لمستها ثم جاء المخ يرسل رسالة العذرة اللي هنا تنقبض تخيل هنا فيه ولدي ولا بنتي يرسل رسالة العذرة اللي هنا عشان وقع عنه ما أعظم الله كل هذه كلها تصير في لمح البصر طيب الآن طفت الجمرة والطبقة اللي تحسنها لم راحت صار يحس بشيء صار ما عاد يحس بشيء لو تبغى يمسك بعدها مليون جمرة بسكة انه مشلطنا في اللي قاعدين نلمس صح؟ لاجل هذا قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم راحت الطبقة اللي تحس الألم إيش صح؟ بدلناهم جلودا غيراء ليه؟ ليزوق العذاب يا أسلم هذا رجل من هالآية قال معناته أن الله سبحانه وتعالى قبل 1400 وأربعمية أربعمئة من أربعمية سنة علمنا أن الطبقة إذا نضجت راحت بالألم فتحتاج طبقة ثانية فيها حسست ألم عشان تحس بالألم من علم محمد عليه الصلاة والسلام ان انجلت سبع طبقات وان في طبقة هي اللي تحس بالألم بس الحال يقول الله عز وجل في عظمته لخلق الإنسان يقول سبحانه يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب لازم نعرف أصلنا ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء شوف التاريخ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا هذه الآية أسلم فيها كيف إلمر من هو كيف إلمر أعلم أهل الأرض فيما نعلم في علم الأجن وعلم التشريح كتابه تطور الإنسان ولا كتب في علم الأجنة كتابة هذا يدرس في أعظم جامعات أو كلها الطب العالمية تترجم إلى ثمان لغات والآن الآن الطبعة الثامنة توقعش فيها الطبعة الثامنة على الغلاف رأيت الكتاب هنا أولي أبغى أشوفه بس يكتب Human Development ولا يكتب Keith هذا الرجل كل ما جاء المنصرين يقول له أنت الآن رجل بارز في تقصصك ورجل لك مكانه كل ما جاءه هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة قالوا لك شيء قلتيه صح قالهم يجيبوا لي شيء صح أقول لهم شيء غلط قالوا طيب أنت مسلم قالوا أنا من مسلم لكن آخر مرة زاروه وكتب هذه في كتابة قال آخر مرة جاءوني قلت لهم وهم رايحين قلت لكن إذا سمعتم يوم الأيام انكس المر قال أشهد أن لا إله إلا الله لا تستغربوا إيش اللي صار؟ الله له كتاب صغير تلقونه عندكم في الجاليات عندكم الشيخ مصور اللي فيه العلكة موجود هذا الكتاب أسلم فيه كت أمور هالآية كيف نقرأها ونحفظها؟ قال بس بشوف هل دراسات السنين اللي جاها أدرس فيها كيف طلع هالجنين أم وزوجة وزوجة ثم بعدهم يطلع عندنا كائن سميع بصير شونجا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة بنوقف مع العلقة, ومضغة و... و... مع العلقة والمضغة والمخلقة وغير المخلقة عشان ننتهي ايش يعني علقة اخذ كتب المعاجم العربية بدأ يسأل الناس والمتخصصين في لغة عربية قالوا أعطوني إيش معنا علقة في لغة العرب طبعا عنده ثلاثة أشياء من يعرفها ثلاثة أشياء ثلاث معاني أول معنى شيء معلق يطلق معلقة على شيء معلق الأمر الثاني علق الماء كائن حي يعيش في الماء الثالث قطع التخثر كتبه في كتابة ورسمها وطلع الصورة مصول يا جماعة بالألترا ساوند الفوق صوتية و إيش لقى يقول انا حاط في بالي اني لو ألقى معنا واحد صح يركب خلاص أبا اصدق بالآية هذه العجيب ان لما رأى العلقة في, فترة في مرحلة العلقة لازم تتعلق في جدار الرحم بعدما ما تخصب بويضة والحيوان المنوي اذا ما تعلقت في جدار الرحم وسميت علقة ايش يصير؟ ما يسجى حمد؟ قال من علم محمد عليه الصلاة والسلام اللي ما عنده مجاهر ولا عنده راصد ولا عنده إشاعات إن هذه علاقة في المرحلة هذه متعلقة. الامر الثاني علقة الماء إيش سوى؟ والله يا جماعة معي الفيديو وهو جالس حاط عنده ماء وفيه علق الماء وجاب ماكروسكوب وجاء وطلع صورة الميكروسكوب طلع علقة الماء وصوره. وحطها في صورة في نفس الكتاب وصور صورة مقطعيه للجنين في مرحلة العلاقة والله يا جماعة حتى الخطوط اللي في الظهر في ظهر العلاقة الماء موجودة في ذاك الرحلة ما تفرق بينهم كاد جن ما عد بقلها وحدة قطعة التخثر أصلا مرحلة العلاقة كل الدماء أكثر تروية الدم تجيزيك المنطقة كلها شرايين وشعيرات عشان صارك تقلع الدم كاد جن من علم محمد عليه الصلاة والسلام قبل ألف وخمسمائة سنة وهو يعرف يقرأ ولا يكتب لابد أن أحد ثاني علمه سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى الثانية قال مضغة الحين هو من جن من الجافة مضغة وش سوى أنا تواصل الشيخ فؤاد على قضية شفت الكتاب قال لي قال شت صورة العلك توقع محط حط علك مضغ العلك مضغ العلك ثم صوره وصور مضغة بالصورة مقطعية وطلعها اقسم بالله شفت الآثار الأسنان كأنك لفظ مضغط شيء ولفظت آثار الأسنان موجودة كأنها العلك سوا نفس الطريقة كاذجا اللي بعدها أعظم منها ثم من علقا ثم من المضغ مخلقتين وغير مخلقة هذا المضغ في ذيك المرحلة تبدأ تكوّن إيش بيصير فيها تنقسم قسمتين قسمة قسم يبدأ يتكون منه العظام والمخ والأعصاب والقلب والكلى واللحم والدم القسم الثاني إيش يصير فيه؟ صرفي. ما يتخلق لا ما يتخلق يصير مشيمة غير مخلق بطل تغذي الجنين وتحفظه أقسم بالله بالمليارات لو أرادوا أن في والجنين في مرحلة المشيمة يفغون يوصلون له الأكل والأجسام المضادة التي تفتك في الجنين والغشاء هالمشيمة جالس ينظم ما يدخل أي شيء يعني تريليونات البكتيريات تبغى تدخل والأجسام المضادة ما يدخلها ويدخل الطعام مش عرفت شيء من هذا يدخل هذا ما يدخل شيء عجيب فأعلن إسلامه وشاهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ختاما أحدة الفضلاء ختاما اسأل نفسك سؤال صريح وهو زبدة الكلمات كلها والله إني أقولها لنفسي قبلك أنت تبغى تضحك شوي تزعل كثير سوى اللي تبغى تبغى تمسك الجمر شوي وتضحك كثير ما معنى هالكلام؟ يعني والله العظيم كل عمل في المستقبل كل عمل في المستقبل يكون محدد بحكم الله سبحانه وتعالى القدري على الأعمال اللي سويتها الآن وقبل من اللي قال هالكلام؟ يعني هل ممكن أحرم شيء قدام عشان اليوم سويت حرام؟ مو ممكن هذا هو الأكيد. أبغى كيف وليش وكيف أطلع منها؟ ونطلع مو بعلمني والله بعلمني والله. لما قال النبي عليه الرجل يطيل السفر أشعت أخبر يمد يده إلى السماء ليش قال أشعت ليش قال أخبر ليش قال طيل السفر محمد عليه الصلاة والسلام ما ينطق كلام في يزود كلمات أشعت وركبت معها أخبر وقالها لا. يبغى يعلمني وإياك أنك قد تكون في حالة تجتمع فيك جميع شروط إجابة الدعوة ولا ينظر الله إليك ويتركك في أحوج ما تحتاج إلي قال أشعر ليش يعني أشعر؟ عشان يرحم يرحمون الناس والله أرحم من الناس قال أخبر شوفة ترحمه وش اللي بتبت والله والله الزوج الأرحم به من امه قال يطيل السفر والله وعد مسافر أن أن يجيب دعوته قال ويمد يده إلى السماء منطر خلاص انقطعت فيه طال السفر ما عند عنده شيء وبيموت في البر وبدأ تتقلف عنده الأشياء بدأ ينجف منها الجبين يتعرق الجبين وينشف لا الانشاف عند الحنجرة وجف اللسان وبدأ يتلمص بشفتيه بس يموت قال يا ربي يا ربي فراح يصير عند هالأشياء قال النبي سلم كلمات توجع شوي قالوا مطعمه حرام طيب إيش دخل مطعمه الآن مطعمه من زمان هو ضحك البي القرض اللي بوي من زمان الآن هو محتاج لها علاقة قالوا مطعمه حرام ومشربه حرام ومن لسه حرام غوذي بالحرام شو النتيجة؟ يفرج له أو لا يفرج له قال نبيع سلم فأنا يستجاب له إذن قد يترك الله في وقت تحتاج فيه عشان معصية سويتها من أول أجل لو ما سويت المعصية هذه ما تشوفش قال الله عز وجل لو أنك بذاه المعصية سويت خير الله عز وجل تكلمنا وأخبرنا سبحانه عن عن يونس عليه السلام ثم أعلمنا ليش مو عشان نبي والله ما قال لولا أنه كان من النبيين لا قال عن قضية كان يسويها في الماضي شفعت لي في وقت حاجته قال ودنوني اذ ذهب مغاضبا ظنا ان لن نقدر عليه فناداه في الظلمات مضطر وهذا مضطر وأنا وياك ابن الضر ايش تبغى يصير بعدها بعد هذا الاضرار فنادى في الظلمان أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ماذا قال الله عز وجل طلع أو ما طلع فلولا أنه كان ماذا معنى هذا يعني في شيء مسجل عليه أو لا فلولا أنه كان من المسبحين كان من المعظمين الله عز وجل يعظم حرمات الله لو ما كان يا ربي إيش كان بيصير كان والله العظيم نفس القصة تكون ليونس بس ما طلع لينا الحين لنبث في بطنه إلى متى؟ إلى يوم يبعثون يعني في مشاكل عندنا مرض تأخذ يوم عند غيرنا تأخذ عندنا سنة وتأخذ عندنا سنتين عشانك أنت سويت شيء في الماضي كتبه الله عليك ثم الحين قاعد تدفع ثمن اشمعنا هالكلام كله حتى نخلص القرآن جاء ليحاكي هالقضايا وبهذه بهذه الآية سأختم بس طبق خلايا على حياتك اقسم بالذي لا إله غيرها انت شوف الحياة اللي كنت تشوفها أمس الحين غير اقسم بالله انت تشوف الذنب اللي نفس اللي كانت تدفعك نفسك له تشوف ان عندك نظرة للذنب غير ما في احد بيضحك مرتين يسوي اللي يبغى هنا ويسوي اللي يبغى هناك ما في، ما في احد يسوي اللي يبغى فوق الارض ويسوي اللي يبغى تحت الارض سوي اللي تبغى فوق الارض تلقى اللي ما تبغى تحت الارض احسبهم حساب عقلي قبل الدين تلقى ان لو كنا ما عندنا دين ما ما نقبل وما متاع الحياة الدنيا حسبها رسمها مئة حط عطوف ست مئتين سنة ثم بعدها في اليوم القيامة ونتحت الأرض ما في أحد نائم ممنوع ومعدم فهل لنا مواقف مع الله تمكننا إن... أن ما يقالنا وما أكله حرام وملبسه حرام عندنا هذه اللي أحبابنا نحتاج نفهمها وقسمة تغير حياتك كلها عصا تضرب بها جماد يتفجر منه السوائل ضربها سائل يتجمد قضية من قضية عصا قضية قضية موقف نجح فيه مع رب العالمين أسأل الله عز وجل أن ينجحنا معه في, في كل المواقف اللهم ارزقنا يا ربي حسن الأدب معك اللهم ارزقنا يا ربي حسن الأدب معك وأتم اليقين وأكمل التوكل يا أدى الجلال والإكرام اللهم اجعلني وأحبتي هؤلاء ومن أحبناه فيك ومن أحبنا فيك اللهم اجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب اللهم اجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب اللهم اجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب اللهم يسر لنا سبل رضاك اللهم يسر لنا سبل رضاك اللهم يسر لنا سبل رضاك واغفر لنا ذنوبا كدرت علينا مستقبلنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين كثير من عطائك وحالت بيننا وبين فهم كتابك اللهم يوم تجمع الأولين والآخرين فاجز يا ربي من قام على هذا اللقاء أعظم الجزاء وأتمه يا أذى الجلال والإكرام اللهم اجعلنا نراه في عليين يذكر صحيفته في هذا اللقاء وما كان سببه من خير اللهم يا ربي إن هؤلاء أحبتي قد حضروا لاستماع ذكرك اللهم فلا تردهم يا ربي خائبين اللهم اكتبهم من سعداء الدنيا والآخرة وكما شرفتني برؤيتهم من على هذا المنبر اللهم شرفني برؤيتهم على منابر من نور يوم العرض يا أنزل الجلال والإكرام اللهم اجعلني وإياهم من أحب خلقك إليك آسف أحبتي على الإطالة